ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم, فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فِي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين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 الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللله وللرسول ولذ القربى فللله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وَالَّيْتَ الْمَعْرُوْضَ الْمَسَاقِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْمِياءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَاتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادِ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله رسوله أولئك هم الصادقون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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذل ولا تجعل في قلوبنا ذل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال, فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ قَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَّابِعُ نَفْسٍ مَا قَدَمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ